الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمل وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم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 وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليتع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإقوانهم وارتبيناهم وهديناهم وجبت بينهم وحديناهم إلى طريق مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشرت لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أولئك الذين تيناهوا الكتاب والحكمة والنبوة، فإيه ليسوا بها، قد وسّلنا بها قوما، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أولئك الذين هدى الله فبه ذا قل لا أسألكم عليه أجراء، قل. لا